فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزل وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ يومَ يجمعُكُم لَيْومِ الْجَمْعَ ذَلِكَ يَوْمُ التَّرَابِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَل صَالِحًا يُكْفِر عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ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 والله بكل شيء عليم وأطيع الله وأطيع رسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاء المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون